أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجدهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون als je een beetje een beetje een وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُونَ يُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلاء أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا الله اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وتعالى وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيرهم في البر والبحر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 لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق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 وَاللَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا هَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ بِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء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 وَيَوْمَ نَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وشركاءكم فزيلنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هنالك تَدْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ en dat is de afgelopen jaren ook een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een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 قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أَن يتبع أم من لا يهديه إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ولكن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لَا ريب فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 أنتم بريءون مما أعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأن تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون قل <تصفيق> ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 124. ثم إذا ما وقع آمنتم به 125. الآن وقد كنتم به تستعجنون 126. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي لَحَقٌّ لحق وما بِمُعْجِزِينَ بمعجزين ولو لِكُلِّ لكل نفس ظلمت ما في الأرض بِهِ به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض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 وَمَا يَعْزُبُ عن ربك من مثقال ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْوَرَ مِنْ ذلك وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين أَلَا إِنَّ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 ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء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 ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون 125. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبننات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 قالوا اجئتنا نتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فادعوا نؤتوني بكل ساحر عليم فلما 124. جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطنه إن لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فرعون لعال في الأرض وَإِنَّهُ لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إِن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إِن كنتم مسلمين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 قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَانْ بِسَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين دع صيتك وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوا بني إسرائيل مبواء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 فلولا كانت قَرْيَةٌ آمَنَتْ فنفعها إِيمَانُهَا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين كَذَلِكَ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يَا أَيُّهَا النَّاسُ الناس